Verschrikkelijkheid van En ik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 Ziraat al-lazien an'amte alayhim Oyeer il-makboob alayhim ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها, يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة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 Wallahu helpt zo'n kleine hisab. Allah.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 Allah akbar. Allah Allah akbar.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 Slaatsteen الصراط المستقيم صراط الذين in de غير En عليهم ولا de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 ادهو فوفاه حسابا والله سريع الحساب الله اكبر Sprake Allah, de kerk. De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 Talk about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 Stimmeer de afgelopen Hamida. En de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 كو اكبر Allah.